وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب مخضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تُصْبِحُونَ وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون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 إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياتي خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين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 وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آيَاتِهِ أن تقوم السماء والأرض بأمره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 إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشرقون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقا والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِّبًا يَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْضُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ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 فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بِهَادِ العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضعف ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضعف قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَافٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ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 انكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل ولئن جئتم بايه ليقولن